يا امي ما شكل السماء وما الضياء وما القمر بجمالها تتحدثون ولا أرى هل هذه الدنيا ظلام في ظلام مستمر يا أمي مدي لي يديك عسى يزيل الضجر عسى يزيل الضجر Amshi aqafu ta'athurun, wasta nhar, awis sahar, la ahtadi fi syyir in tala al وإن قصر أمشي أحاذر أن يصادفني إذا أخطو خطار والأرض عندي يستوي منها البصائط والحفر منها البصائط والحفر Anka Zati, hän on naulinut, hän on saanut alfijan, ولا ضرر وانا ضريغ قاعد في عقار داري مستقر الله يلطف بي ويصرف ما اقاسي منك در ما أقاسي منك دار